ثم أتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لعل لهم بلقاء رب Bihim tidak